كهر هسا وين سهسا افكر هسا وين اما لا تسألوني لو, لو قلت تيموش حق وفي حدن الشهور اتهنينا والساعة الحلوة طاعت بنا وفي حدن الشهور اتهنينا والساعة I'm no. yeah. hal